عدون فسيعلمون من أضعفنا صراو وأقل عددا قل إن أدرى أقرب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا